لا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُهُوهُ يَوْمَ إِذِ النَّاظِرَ إِلَى رَبِّهِ النَّاظِرَ وَجُهُوهُ يَوْمَ إِذِ ذَاسِرَ تَظُنُّ أَنَّ يُفْعَلْ بِهِ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 أغلقت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتبت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المزاب قل <تصفيق> فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم يتمطى أولى لك فأولى ثم لا لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة خلق ثم خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على